يَعم ماَا يَلِج فِي الأرض وَماَا يَخجُ مِنْهَا وَماَا يَزِل مِن السَّماءِ وَماَا يَعجُ فيِيهَا وَهُو معكُمْ أَنَ ماَا كُتُم واللَّهُ بِماَا تَعمللونَ بَصير لَ مُللكُ السَّماواتِ والأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم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 وَماَا لَكُمْ أََّةُ فِقُ فِي سَبيللَّهِ وَلِللَّهِ مِ راَاثُ السَّموَاتِ وَالْأَرْرب لَا يَسْتَوِي منكم مِن كُمَّدْ أَم فَقَمِ قَبنِ الْ الفَدْحِ وَقَااتَ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 ضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قالوا بَل وَلََّكُم فَتَتُم أَمن فُسَكُم وَتَرَّصْتُم وَرُتَبَتُم وَغَوَتكُم الأمَانِ وَغَرَتكُم الأمان يُحَتَّ جَ أَأَممررُ اللَّهِ وغركم بالله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 ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَآ أَصَابَنِ مِّن مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى نَفْسِكُمْ إِلَّا فِى كِتٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن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 وَلَقدَدَ أَْرسَ النانُ حَو وَإبَرَاهِ مَوجَعَن فِيذُجََّتِهِ مَنُّ بُوتَ وَكِتابَ فَمِنْهُم محُتَدِ وَكثٌِ مِنْهُم فاسقون ثُمَّ قَفَّيْنَا على آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفهَةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً ابْتَدَعوها مَا كَتَبناها عَلَيهِم إِلَّا ابْتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوُها حَقَّ رِعايَتِها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 مع تحيات إخوانكم في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته